ثم يتوب الله مِن بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن اَمَّا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَخْرُبُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَتًا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل آت لهم الله أنا يؤفكون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 ربحانه وعما يسركون